katama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa wa lahum adhabun adhim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum bimumin يُخَادِعونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنوا وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَن فُسَهُم وَماَا يَشرون فِي قُ بِهِم مَرَضون فَزَادَهُم اللهَّهُ مَرَضَ وَلَهُم عَذاابُ أَلمُم بِمَا كانَوا يَكذِبُون Wai idarki la la hum la tuff sidu fil arli radu inna ma nahnu muslehun. La inna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 وَإذاَا خَلَ إِلَ شَيطينهِمْ قالَوا إِ مَاكُمْ إَِّ مَا نَحْنُ مُستَهْزِئُون اللَّهُ يَسْتَزِعُ بٍِ وَيَمُدُّهُم فِي طُورِيانِهِم يَمَُون ولائِكَ الذي نَشْشتَرَّلََ بِالهدَا فَمَا رَ بِحَ جَنتُهُم وَمَا كانَوا محتَدين مَثَلُ كَمَثَل الذي تَوقَد ناراء فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يرجعون. وْكَ صَبٍ مِنَ السَّماءِ فيِيهِ ظُلمَاتُ وَرَأْدُ وَبَقُ جَعللونَ أَصَابِعَهُم فيِي آذَانِي مِنَ الصَّوعِقِ حَذَرَ المَوْوتْ واللَّهُ مُحطُم بِالكافِرين يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَا شَوَّفِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ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 Etesse Middlemih آمَنُوا ukea algel fundamentals inni the sympathisest mead onnud j benchmarks? Eaksineid viri alla kaatuhid halvamida 30-16 elmasenuhäärsad ja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 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ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 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أَتَجَعنُ فِيهَ مَي يُفْسِدُ فيِيهَا وَيَسفِكُِّمَا أَ وَنَحْنُنُ سَبِّحُ بِحَمْدكَ وَنُقدَدّسُ لَك قَالَ إِي أَلَمُ مَا ل تَلَمُ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 فَلَمَّا أَمَّاهم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وما كنتم تكتمون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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 إِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ walla min kafar wa kaddabu bi ayatina ula'ika ashabun narihum fiha khanidun ya bani isra'a ladhkuruna'mati وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَفَرَّطُوا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا۟ أَوَّلَ كَٰفِرٍۢ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا kõik ja وَلَا Accordingine 16-ega teb chapter ¨ alcune ees vasid upplavasati te leaving last other تأمرون سَبِبِّ وَتَن سَونَأَ فُسَكُم وَأَن تُم تَتْنون الكتابابَ أَفَل تَاقِنون وَتَعين بِالصَّابرِ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 Ya Bani Israeel, athkuru nirmati, alati an'amtu alaykum, võni fadlaltukum ala ala alamein. Wattakuu Või kõbale minnha šefaata, või kõrkada minnha jõudnud, või kõrkada minnha jõudnud, või kõrkada minnud, يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذ فرََقنَ بِكُم البَحرَ فَأَن جَينَكُم وَأَغَْقنَ آلَ فِرعَونَ وَأَننتُم تَظرون وَإِذوعَدنَا مُسَ أَ بَعينَ لَلَةً ثُ التَّخَذْتُمُ الععجِلَ مِم بَعْدِهِ وأنتم ظالمون. Fumma fauna ankumimba, di dani kala alla kumta xkurun. Waid eetajina musalkita bawal furupana la alla kumta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 إذا نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنْتُمْ مِنْ طيبات مَا رزقناكم وَمَا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 Ja iidistest raamusel iraumi hiivarkul naabribiasrakal hagar. Fädjarat minhutnata asjata ajina. Rada Kulun vashabu min rizq Allahi Wala ta'thu fi ala ardi mufsidin Waid kuultum ya mousa Lenn nassbira ala ta'amin waahid Fadu'u lana وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَظُبَت عَلَيْهِ مُذَّة وَمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِضَبِ مِنَ الله ذَلِكَ بِأَهُ كَوا يكفُرونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقُتُونَ النَّ بِّينَ بِغائير الحق dalika bima asaw wa kanu ya'tadun innal ladhina amanu wal ladhina falahum ajruhum Falaum, ajuruhum, indarabi himuala, وَلَا Waid achodna mitra, kum, warra, faana, faoka, kum, Summa tauallei tummin baadidelik, fala ula, fala ula, hialei kumma rahmatuhule, kuna tummin alhaasiriin. Vala kodaarim tumuladina, tada umin, kumfisaveti, farkulna, lahum, kunu, kirjad, et en haasiin. Fagjallna, hana, kallalime, beina, jada, وَإِذْ drkala musalikaumi hi in Allah, mu an tadbahu bakara. Alu an huzua, ala audu billahi an akuna minal jahilin.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 Kallu idu' lana rabba ka yubayin lana ma hii inna albaqara ta shabaha alayna wa inna in sha allahu la muhtadun.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 كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ آيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن فَمَا قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 Kallu atuhadisunahum bima feteh Allahi kum liuhajukum bihe ind rabikum afela taakiluun Avala yalamun anna Allahi yalamu ma yusirun oma yusirun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 Tuhm ma yakulun haada min indi Allahi li yashtarubi hii thamana kaliila Fawailun lahaum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 بَلَ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Valadine õmenu ja õmilu ssalihat, aulake õasabul jannetihum fiha khalidun Võid õkhtna mithaq bani israeli, la taabudun illa Allah, vabilvalidin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 Waid aħħadna mitarakum la tasfikuna dimaa وَلَا la tukri duna anfusa kummin diarikum summa aqararutum ثُمَّ أَنتُمهَا أُول إتَقُتُونَ أَن فُسَكُمْ وَتُخْرِجَُ فَقَم مِنكُم مِن دَارِهِم تَضَاهَرُونَ عَلَيهِم بِالإِثْمِ والعدوان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 Fama jazõu men yafعل ذلك minkum illa khizyun fi الحiaati الدunia ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما Aulai ka allatine ishteru alhiaata al-dunia bil-þakhira Fela yukhafafu anhu mül al-a-daab, wala hum yun وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم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 la'natullahi 'alal kafireen bisama shtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu bayan ay yunazzila min fadli An yunazil allah min fadlihi ala man yashau min abadih Fabauu bi ala vadabin walil kafirin ardaabun muheena Või قِيلَ لَهُم آمِنُوا bima anzela Allahü, kailu nõminu bima anzela alayna, või kufuruna bima võrõõõh, või kufuruna bima võrõõõh, või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 وَإِذْ on meja te on meest intervab مَا ollaас suhtes, tiie igu te engu да فِي sindi. See, soeks Qul bi-sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'mineen قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ aidihim wallahu alimun bidhalimin wala tajidannahum ala hayatin wa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 مَنْ ka'n aadua lillahi wa melaikatihi wa arsulihi wa jibereel wa meekale, fainna allaha aadu lillikafirin. Wa lakad anzalna ilayk aayatin beynatin,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 Nabolikõ Treasure, Ovalinn K disgata, T saint seolra facted lõusseudil ja see V archeest, ku произaaltelش k windapad inhalt e isnabyis on sellelmas joks. V Sameest, ku surusit ülie on hii يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا بِهِ من أَحَدٍ إِلَّا بإذن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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ Wallahu Allahu yahtassu bi rahmatihi man yasha' Man sahmin ayatin aw nusaha natibi khairim minha aw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 Vada katheom, mina hlil kita, vila ja oduna kum, mimba di imani kum kuffar on. Hasadam, mina, di anfusihim. Hasadam, mina,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 Inna allaha bima ta'amalunabasir Waqalul lenn yedukhul الجennete illa man kaan heudan au nassaraa Tilk aamaniyuhum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 The tüldítulo overstibelstand ja kule lokult, võib 21 концеõl üLE. simple poionsa, call centresv et sõnabr comentuma võibzos. isu mill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 Ja ei otsi, selleni surakрам. Wheelul, Eesliumi! Israeel us kemi on ja see يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 قال وَمَنْ كَفَرَ فَوْمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضَّرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذ يَرْ فَعوبَراهِيمُ القَواعيد مِنْ البيتِ وَإاعيلُ رَبنَا تَقَّ مَِّ إك أَنْ تَسَّمع ال العليم.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 وَمَن يَرَبُّ عَمَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا مَنَّسَفَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Gugi olta Ibrahim ja Yupub ja s sensoryma. Ei buks alamit, sin allah teisedenid ja teωhtot meidpereites, kolla she ja susleteme. Pohon اذْ قَالَنَا لِبَنِي هَارُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 Oman aðlem mimin كَتَمَ shahadadaan ondaha min Allah Vama Allah bivafilin arma ta'amaloon Tilka umma kad khalat laha ma kesebeth vallakum وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا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 وَل إِنْ تَييتَ الذي نَأُوتُكِتابَ بِكُلّ آيَةِ مَا تَبِع قِبلَتَك وَماَا أَنْ تَ بتَابِ قِبَلََهُم وَماَا بَعْضُهُم بتابِ قِبَلََ بعض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 Vabashri altsabirin alladheena idäa asabatthum mussibetun kailu قالوا lillahi wa inna ilayhi راجعون Aulai ka alayhim salawatuun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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 Valawiarallah vina, vala mu, idhiarallah vina allah daba, anna rru, anna rru, anna rru, anna rru, anna rru, anna rru, anna rru,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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ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 تَتْبَعُ مَا آلَ فَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يهتدون. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون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 Inna ladheena yakhtumoon maa anzal Allahu min al-kitabi wa yashtaroona bihi thamanan qaleela Ulaa'ika ma ya'kuloonu fi illan وَنَايُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاء Dani kabi anna Allahana zala l-kita babil haqqo. Wa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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى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 بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ بَالِكَ تَخْفِي مِن رَّبِّكَ وَرَحْمَةٍ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 عن على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم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 يا aiyuhal lezine aamanu kutib alaykumul assyamu kama kutib ala lezine min kablikum lalakum tattakun aiyyama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 Võõn tassuomu kairun lakum in kuntum ta'alamun Shahru ramadana lathii unzile fiihi القuraan hudan linnas wabaynaat فمَن شَهِدَ مِكُم الشَّهرَ فََصُم وَمَنْ كََ مَريض أَوعَ سَفَر فَعِدَّةُ مِن أَ مِن أُخَر يريد اللهَّ بِكُم يُسرَ وَل يُريد بِكُم النعصر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 bann yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshudun uhillalakum laylatis siyami wa fatu ila nisaikum hunnal libasu lakum wa antum libasuhunna Alim allahu anna kum kuntum tehtanun anfusakum Fetab عليikum wa'afaa ankum Fal'an bashiru hunn Wabitagu maa ketab lakum Wakinu waashrabu hattima لاَتَبََ لَكُم الخَيط الْأَبيغُ مِنَ الخَيطِ الأسودِ مِنَ الفَجر ثمُأَتِم مُ الصَمَ إلىِلَ الَّيل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 كامل لتكونوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل لله قل هي مواقيت للناس والحج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 تقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهروا معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَمْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ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 َّ أَفضُ مِن حَيث أَفَضًا النسُ وَتَافِ الله فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وَامِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ رضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشيطان. إِنَّهُ لَكُمُ الْعَدُوُّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ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 قل أَذًا أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب ذَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ المؤمنين.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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَنْتَ عَافُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْمُسْتَأْقَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنًا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 قالوا وَمَالَنَا أََّ نُقاتِلَ فِي سَبل اللَّهِ وَقَدَ أُخِْجِنَا مِنْ دالِنَا وَأَبنائِنَات فَلََّ كُتِبَ عَلَيهِمُ الْقِتَالُ تَوَّو إِلَّا قَللَم مِنْهُم وَلَّهُ عَليِيمُم بِاللَّالِمِين.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 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ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 فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده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 فَأَذْعَنُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يشاء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 وَلَاو شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَاو شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يريد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 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ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 اَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِيهَا ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله عني حليم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 لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُمُ الْكِبَرُ وَلَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 وَمَا أَنْ فَقَتُم مِ فَقَتٍ أَْنَذَرتُم مِن النَّذِرٍ فَإِن اللهَّ يَعَلَمُ وَماَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَ صَقْ إِن تُ بدُ الصَّدَقاتِ فَنِعَّهِي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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا فِي الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَنٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله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 wa'fu 'anna warhamna anta